صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصورة الرابعة. أن يكون الدائن بل أن يكون الدائن شاكا في بزل المدين ومرجع هذا الشك للشك في القدرة أي أن الدائن يشك في قدرته على الحال والشك في القدرة محل بحث من جهات ثلاث الاولى قسم الاعلام القدره الى عقليه وشرعيه فالقدره العقليه هي القدره غير الدخيله في الملاك مثلا دفن الميت ذو ملاك سواء قدر عليه المكلف أم عجزعانه فالقدرة على دفن الميت عقليه لعدم دخلها في الملاك والقدره الشرعيه هي الدخيلة في الملاك مثلا وجوب الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية فلو كان الوضوء مستلزما لضرر محرم فحينئذ لا ملاك فيه اصلا بحيث لو توضأ الانسان مع ترتب الضرر المحرام لم يكن وضوؤه طهارتان وبعد المفروغية عن هذا التقسيم يقع الكلام في كيفية تحديد القدرة وأنها من قبيل عقليات أو من قبيل شرعيات ذكر البعض بأن المولى اذا قال ادفن الميت مثلا فلكلامه قاد اطلاق مطابقي وهو مطلوبية تفدي البيت على كل حال واطلاق الكزامي وهو كون دفن الميت ذا لكن على كل حال فاذا عجز المكلف عن فن الميت سقط الاطلاق الاول اذ لا يعقل التكليف بغير المقدور وحينئذ نشك في أن المدلول الثاني هل سقط في فرض العاجز أم لا نتمسك باطلاقه لاثبات كون الدافن ذا ملاكين حتى في فرض العاجز اذا اذا فالكاشف عن كون القدره عقليه غير دخيله في الملاك هو اطلاق مدلول الالتزام لفرض العاجز وهذا مبني على عدم تبعية الدلالة ال التزاميه للمطابقيه في الحجيه هذا هو الكاشف عن القدره العقليه واما الكاشف عن القدرة الشرعية فهو أن يأخذ المولى قيد القدرة في لسان الدليل فما اذا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا حيث اخذ الاستطاع في لسان الدليل فحينئذ يقال باد تصدي المولى لاخذ الاستطاعه في لسان الدليل كاشف عن دخلها في الملاك والا لو لم تكن دخيله في الملاك فأخذها يكون تأكيدا لحكم العقل في أن الوجوب مقيد بالقدرات وهذا خلاف ظهور التقييد في التأسيس لا في التأكيد ولكن يلاحظ عليه نعم هذا الخير واضح الملاحظه عليه مبنيه على عدم التبعيه على ويلاحظ عليه انه <تصفيق> ظهور التقييد في التاسيس لا يتوقف على كون القدره دخيله في الملاك بل يمكن التحفظ التحفظ عند السياسيين يعني عندي تحفظ يعني شنو؟ عن مثلاً عندي تأمل ولكن تحفظ في تربات الصوفيين يعني لمحافظ عليه يعني مو هههه يوم يمكن يوم يمكن التحفظ على ظهور تقييد. التأسيس بأن تكون القدرة المأخوذات في الخطاب هي القدرة الخاصة وهي الإسلامية طاعة العرفياء المتقوما في عدم العوس والحراج في ذات فظهور التقييد في التاسيس لا يعني ان القدره دخيله في الملاك بل لعلها هي القدره الخاصه ومع ذلك ليست دخيله في البلاد فاضح هذه الدخطة بعض فقط مالي انه على لا هذا هذا بناء على كلامنا تقول القدرة عقلية متدرجة في القسم الأول إنما القدرة العقلية ثارت تكون القدرة تكوينية وثارت تكون قدرة فرفيه يعني القدرة العقلية هي التي ليست داخلة في البلا هذا هو تعرفها إنما قد تكون هي القدرة تكوينية مقابل العجز وقد تكون هي القدرة ال عرفية مقابل العسر والحراج فإذا قول المولى لله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع بل تقييد تأسيسه ولكن المراد بالاستطاع هي العرفية فلا يتنافى ظهور القيد في التأسيس مع أن القدرة غير دخيلة في الملاك لا منافاة بينهما هذا الذي نريد أن نقول أحسنته. فمن الغريب ما في المعتمد لسيدنا قدس سره من أن ظهور الروايات في اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة خاشف عن دخلهذا في الملاك اي لا ملاك في الحجه اي حجه الاسلام من دون استطاعه مع انه لا ملازمه بين ظهور القيد في التاسيس وكونه دخيلا في الميلاد هذا الاحتمال لا يكفي في الاستظهار لأن إحنا قيد الدعى الاستضهر، والسيد قديس سرو يقول ظاهر هذه الروايات أدى الاستطاعة خيلة الملاه، هذا الاستظهار مبنون، لا, لا نقول بأن احتمال موجود، الجهة الثانية إذا أحرزنا أن القدرة عقلية فالقدرة في دفن البيت وشككنا في فعليتها كما لو نزل البرف وغطى الارض وشككنا هل نقدر على دفن الميت المسكين فقد قرروا ان الشك في القدره العقليه مجرا لاصاله الاحتياط فلا يصح من المكلف اجراء البراءه عن وجوب دفد الميت لشكه في القدره بل لا بد أن يبادر للدافد إلا إذا منعه العاجز وأما إذا أحرزنا أن القدرة شرعية كالقدرة في بابل وضوء. وشككنا بأننا قادرون على الوضوء يعني هل أن الوضوء مستلزم للضرار المحرام ام لا فحينئذ تجري البراءه عن وجوب الصلاه مع الوضوء إذن فالشك في القدرة العقلية مجرا للاحتياط والشك في القدرة الشرعية مجرا للبراءة فما هو الوجه في ذلك؟ قالوا الواجه في عدد جرياد البراءة عند الشكي في القدرة العقلية أننا إذا أحرزنا أن القدرة غير دخيله في البلاد اذا فالملاك. فعلي وحينئذ فلا تجري البراءة لا عقلا ولا نقلا اما عدم جريان البراءة العقلية فلحكم العقل بقبح تفويت البلاك وحكم العقل بقبح تفويت البلاك على فرض القدره واقعان يعد بيانا فاذا كان بيانا ارتفعت البراءه العقليه وهي قبح العقاب بلا بيانين بارتفاع موضوعها وأما عدم جريان البراءة النقلية ناحوا رفع عن امتي ما لا يعلمون فلانها متقيده هذه الادله فلان هذه الادله متقيده بمقيد ارتكازي وهو هبح تفويق الملاك فلا فلا تجري في بورد الشك في القدراء وأما أو قل بينما بينما بينما إذا أحرزنا أن القدراء شرعية إذن لم نحرز الملاك فإذا لم نحرز الملاك فمقتضى البراءة عقلا وشرعان نفي تكليف في مورد الشك في القدره الشرعيه ولكن هناك ملاحظتان الاولى ان حكم العاقل بقبح تفويت الملاك الملزم مبني على أن المولى من حقه حفظ أغراضه كما أن من حقه إطاعة تكاليفه وهذا نوقش في الاصول بانه لا ملازمه بين مولويه المولى ولزوم حفظ اغراضه الملاحظه الثانيه مقتضى الشاك في تفويت البلاك هو الشاك في الضرر أي أن احتمال تفويت الملاك ملازم لاحتمال الضرار فمقتضى حكم العاقل بلزوم دفع الضرر المحتمال هو عدم الفرق بين موارد الشك في القدره العقليه والشك في القدره الشرعيه من حيث عدم جريان البراءه اذا فما هو الفارق فما هو الفارق الصناعي بين موارد القدرة العقلية بين موارد الشك يعني في القدرة العقلية ومورد الشك في القدرة الشرعية يأتي الكلام عنه إن شاء الله أنا سبحثكم أمس أخذتها أنا سيتغاف في <تصفيق> البيت <تصفيق>